بننتقل الى الى التفسير نبدا به ونسولنا شاء الله يكون بعدين نشوف اول نعم بس نبدا اول سوره من الايه من الايه الثالثه بس ماشي اتفضل او زبنا يمينا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكن ويتمتع ويلهي الامل فسوف يعلم سبحان الله وما اهل إلا من قريه الا ولها كتاب معني لا تَثْمِقُ مِن أُمَّةٍ رَّجُلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ زُلِفَ عَلَيْكُمْ إِنَّكَ لَغَذِين لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَلِينَ إِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الذِّكْرَى وَإِنَّا لَهُمَ حَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا كَانُوا إِذَا كذلك نسلكه في قروب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت ثنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السمن فَقَالُوا إِنَّ مَا ثُكِّرَتْ أَبْطَارُنَا بَلْ نَحْضُ قَوْمٌ مَسْحُونَ بُرِكْتْ بزيت نعم. بلغنا إلى قول الله يجارف علىها في هذه السورة العظيمة، سورة الحج في قوله الى قوله تعالى ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وقلنا قبلها هنا ذرهم ياكلوا ويتمتعوا هذا من باب التهديد ذرهم ياكلوا ليست على الاختيار ولا استهادي على الاباحه بحال الاحوال هذا أصله كما قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهذا خرج مخرج التهديد التهديد الاكيد والرعيد الشديد يعني يعني هنا تمتعوا بزينة الدنيا وببهرة للدنيا وانشغلوا بها عن الآخرة وعندما تأتوننا سترون ما لا تتوقعون إما, إما, الـ الـ الـ إما النار والعذاب والتوقير والتقريع والتوبيخ وشدة الإيلام قال ذرهم مهدداً ذرهم يأكلوا وتمتعوا وهذا أيضاً فيها, فيها دلالة وضحة جداً على أن كثيرا. من الناس يهتمون جدا بالطعام والشراب والملبس والمسكن وكلها على مسألة الشهوات في هذا البعوية سبيل إلى الشهوات ولذلك ترى بأن الله إلى الفعلاء يبين لنا أن هذه الدنيا لا تساوي شيئاً الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً والذين, والذين قد آسروا الدنيا على الآخرة مغبون. <تصفيق> وقد قال الله إلى الفعلاء أن من كانت هذه همته الطعام والشراب والملبس والشهوه كان كالانعام ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما تأكل الانعام والنار مسوى لهم ياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى لهم له. وقد قال الله تبارك وتعالى عن الكافرين الذين كفروا برب العالمين قال قال الله تبارك وتعالى انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا عليكم السلام ورحمه ذلك قال تعالى ذرهم ذرهم ياكلوا ويتمتعوا بملهيات الدنيا بالمال وبالنساء وبالطعام وبالشراب والماء والزينه زينهات الدنيا ثم بعد ذلك الرجوع الى الله تبارك وتعالى لذلك قال ويلهيهم الامل فهم في هذه الابواب يتمسكون بالامل خيوط الوهم الذي يعني يوسوس به الشيطان فقال فسوف يعلمون هذا تهديد اخر هذا تهديد آخر ففي الايه تهديدان التهديد الأول ذرهم يأكلوا وتمتعوا ويلهيهم الآمل فسوف يعلموا وقلنا هذا تهديد تمتعوا بالدنيا ببهرج الدنيا بزهرة الدنيا بما فيها وإنكم راجعون ولذلك أنت ترى عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان يمر على القصور المنيفة يستدير ويدير وجهه ويقرأ قول الله للفعلاء لا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرات الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خيرٌ وأبقى وكان يدى بالأهل فيقيمها لتصلي فيقول قومي فصلي غرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون السؤال هنا المطروح لو قلنا منهم قد انشغلوا بالطعام والشراب ونلبس أهل الإسلام كذلك لو تراه يحب أن يكون نعله حسنا ثوبه حسنا مطعمه حسنا مشربه حسنا منامه حسنا هل هذا انشغال بالدنيا نقول المسألة هنا على التفصيل المسألة هنا على التفصيل هاؤلاء قوم كرسوا حياتهم للدنيا وكان الايثار عندهم ايثار الدنيا على على الاخره ولذلك زينت لهم حتى اذا فرحوا بانهم يعني ملكوها اتاهم الله بغته دون دون ان يشع ان يشعرو غارهم ياكلوا يتمتعوا وينهيهم الامل وهذا وصف مفارق لوصف اهل الايمان أهل الإيمان لا يلهم الأمر فإنهم يأكلون ويتمتعون ويشكرون لله جل في علاه ويعلمون أن ما لهم في الآخرة أعظم مما في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت الحلل السيراء الحلل التي كانت من حرير وتعجب لها المؤمنون والصحابة الكرام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتتعجبون من هذا لمندل سعد أهل ساعد معاذ لا من في الدنيا في الجنه بالدنيا وما فيها بالدنيا وما فيها لذلك هم لا يلهيهم الامل يلهيهم الامل اهل الكفر هم الذين خطط لهم خطط الامل الشيطان ووسوسوا ووسوس لهم فاتبعوه وكانوا جنده لذلك قال الله تعالى يذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وهذا تهديد أكيد وعيد شديد سوف يعلمون حين المسور بين يده الله جل في علاه سوف يعلمون حين يرون النار ويندمون حين لا مندم قد قال الله جل في علاه ولو ترى إذ وقته على النار فقالوا يا ريتنا نرد ولا نكذب لآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل باد لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ربت العادل منه عنه أنهم لكاذبون الله منك الله. الله منك الله. الله منك الله. هنا في قول ربنا جل في علاه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سوف يعلمون ما أعد الله جل في علاء عقاباً للكافرين كما بيّن الله جل في علاء عن النار التي خلقها وأعدها لأهل الكفر والشرك والعصيان قال خالدين فيها أبداً وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن درس الكافر كتاب الأحد ووصف الله ما أعدتهم في النار <تصفيق> كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذب <تصفيق> فكان في الآية, في الآية تهديدان التهديد الأول في قوله ذرهم والمغفلون يحسبون أن هذا على الإباح أن هذا على الإباح كما, كما, كما قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا تهديد أكيد ووعيد شديد قال ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون سوف يعلمون أن ما, ما توعد الله به حقا وسيرون ذلك ولذلك وصفهم عندما وقفوا على النار قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ريتنا فقالوا يا ريتنا نرد وننكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادر منوه عنه إنهم لكاذبون قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم هذه الايه عظيمه جدا نستخلص منها مسألة من الاهميه بمكان قال الله تعالى وما ت... ما... قال الله تعالى وما اهلكنا من قريه إلا ولها كتاب معلوم يعني ظهر الايه ان كل قريه اهلكها الله جل وعلا وانزل عليها العذاب لا يؤخر العذاب ولا يقدمه لها أجل معلوم ينزل فيه العذاب كما حدث كما قال الله تعالى في قوم قري قال الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فالغرض المقصود بأن العذاب وقطه الله جل في علاه وله في عباده حكم وشؤون لكن أريد هنا الآن من هذا من هذه الآية مسألة عقضية من الأهمية بمكان مسألة عظيمة جدا قال فيها الله جل في علاه وما أهلكنا من قريات إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما هي المسألة؟ Thank sure. you. سبحان الله طيب هذه ممتازه بالوليد ايش هي عائشة هو الحق في هذا الباب هو مساله مساله اقامه الحجه ليس العزم الجهر وهي اقامه الحجه نعم سلفي هتى بها بفضله موفق مسدد ممتازه يا سلفي نعم هو الاجابات السابقه اجابات كلها صحيحه لكن الاصل في هذا باب بأن مسألة إقامة الحجة بأنه لا إله لك إلا بعد إقامة الحجة قالوا ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم والكتاب المعلوم هو كتاب فيه إقامة الحجة على الجميع ولان الله جل وعلا لا يعذب إلا بعد بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه قال الله تعالى كما قال ابو الوليد تصريحا في في في قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالكتاب المعلوم كتاب معلوم في إقامة الحجه عليهم والكتاب المعلوم يعني آجل ايضا آجل معلوم والآجل المعلوم لا ينافي الكتاب المعلوم لما؟ لان الاجل المعلوم مصطور في الكتاب المعلوم ولأن بالكتاب إقامة الحجة ولأن بالكتاب إقامة الحجة لذلك قال وَمَا من مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا كتاب كِتَابٌ مَعْلُومٌ وإذا ما أهلك الله كما قال الله على مكان الله آآ آآ آآ آآ آآ كما باين الله في غير الموضع من الكتاب وما كان يهلك, يهلك قوما إلا بعد أن يبين لهم ما ما يتقون ولأن الله جل في علا لا يهلك الظالمين حتى حتى يظهر لهم حتى يظهر لهم الظلم الذي وقع فيه ويقيم الله عليهم الحجه حتى اذا اتوا من القيامه فالحجه لهم بحال من الأحوال قال وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم اغرق فرعون وجنوده بعد اقامه الحجه عليه اغرق قوم لوط بعد بعد اقامه الحجه عليه أغرق قومعات وسأموت بعد إقامة الحج عليهم فإن الله لا يعذب أحدا قط إلا بعد إقامة الحج وزالة الشبهة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولهم أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون أن الله أجل فعلها وقت للعذاب وقتاً لا تأخير ولا تقديم لا تأخير عنه ولا تقديم وأن الله جلال في أولا إذ كتب إذ خلق الخل وخلق القمر القلم فأمره وقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يسير قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قال اكتب ما هو كائن إلى, الى يوم القيامة فضرب الآجال وكتب وقسم الأرزاق سبحانه وتعالى وما كان ليهرق قوما إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون ويقيم عليهم الحجة ويجعل لهم أجلا يصلون إليه طب نكمل بعد الصلاة سامحونا عفوا نكمل التفسير بعد الصلاة ثم ندخل على السنن بعدها بإذن الله بعد الصلاة